أسمع أسمع, اسمع اسمع يلي جوالك مليان مقاطع يلي ما صليت العشاء الى الان يلي جيبك مليان حبوب يلي قاعد تفرط حشيش يلي قاعد يترقب يلي قاعد يتكلم والله ثم والله ان الله عز وجل مقابل عنك وكافش وكاشف امورك كلها لكن سبحانه وتعالى لعلك تتوب لعلك تتغير لعلك ترجع لعلك تمسح لعلك تكسر ولا تحسبن الله غافلا يلي في الاستراحات يلي في الشلهات يلي مركبين البنات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اقسم بالله ثم اقسم بالله وكاشف كل شيء سبحانه وتعالى لكن يمهل ولا يهمل اللي فحب اللي رفع اللي اعطاه الله عز وجل سياره واعطاه فلوس اقسم بالله هذه السياره اللي قاعد بها الله هذا الدباب اللي قاعد يتبارز بها الله بامكان الله عز وجل يامره ويقول له اقتله اهلكه قطعه لكن الله يمهل ولا يهمل انتبهوا يا شباب صح صح فوق لان قبل اسبوعين شفنا هذا المنظر شفنا هذا المشهد شوف اقسم بالله هذا مشهد من مشاهد ومنظر من مناظر لابناء من ابنائنا وأحباب من أحبابنا شوف شوفوا هذا المشهد الان قبل اسبوعين امهل والله مره ورا مرة ورا مرة ورا مرة لعله يتوب لعله يرجع لكن كل أوامر الله وكل ما عند الله عز وجل لم يستجب لها فكانت هذه النهاية وريني هذا المقطع شوف يا الله لا Snap je? Snap إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون أقسم بالله يا شباب هذه نهاية كل من, يستجيب من لا يستجيب لله كل من يضرب بعوامر الله عرض الحائد يهلك الله في الدنيا قبل الآن يا شباب إما أن تستجيب وإما أن تعود الهداية ما صعبة التغيير مو صعب أقسم بالله الهداية خطوة تخطوها van k Allah سبحانه وتعالى. De huida niet afgesloten. De huida is twee keer teruggegaan. De huida is De سبحانه وتعالى. Elke dag veranderen. Elke dag veranderen. Elke dag terugkeren. Mensen die niet alleen Allah سبحانه وتعالى تسعه وتسعين في يبغون يتغيرون تسعه وتسعين في يرجعون بس يقول كيف تبغى تعرف كيف والله سهله دعوه ترفعها لله ركع تركعها لله سيده تسجدها لله مقاطع تمسحه من اجل الله صعبه صالحه تغيرها لله يرفعك الله يعزك الله يتوب عليك الله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 عمو الله سبحانه وتعالى كم من سوف كم من أنا أكلمك عن نفسي حضر معي هنا وجال أسمعنا بهذا المجلس وتاب إلى الله ورجع من أجل الله والرآن الآن في حلقات القرآن الآن مع الصالحين منهم منهم موجود معنا ولو شئتم ولو اردتم لخرجوا وتكلموا بين أيديكم وقالوا لكم تعالوا جربوا عيشوا مع الله، مالك ومالك حياة الهم والغم، خدرات ورعان وبنات، أغاني مسلسلات، متى يكون همك رب الأرض والسماوات متى تركع وتسجد لله؟ متى تعود وتقول يا رب يا رب يا رب ياو، يكفي يكفي ضياع، يكفي يكفي شباب، يموتوا معششين يموتون سكرانين. لموتون شربانين إلى متى ليش باقي تنتظر مبسوط في حياتك أتحدىك مبسوط في حياتك أتحدىك مستعد لاخرتك السؤال والجواب لا ليش باقي تنتظر لأنت مرتاح ولا ولأنت مستعد للقبر ليش باقي باقي شيء واحد باقي شيء واحد تكفى والله ارتفع صوتي اقسم بالله الذي لا اله الا إلاه جاي للجلسة وحرارة قرابة الاربعين درجة مريض اقسم بالله هذا الصوت اللي ارتفع وهذه الوقفة اللي اوقفها امامك الان وانا متعب اسألني الله اني احبك ابغالك الخير ابغالك الراحة مثل ما ارتحنا لباك ترتاح مثل ما استالسنا لباك تستالس مثل ما انبسطنا لباك تنبسط ايش يا أقبل والله ان الله يفرح بك يجيك الشيطان يقول لك الهدايه ميلك يجيك الشيطان يقول لك هذا الطريق مو طريقك انت عندك بلاوي عندك ذنوب عندك وعندك وعندك المقاطع ايش تسوي فيها البنات عيال الحاره ايش تسوي صعبه صعبه لا الله الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون بس باقي باقي خطوة خطوة الهداية خطوة الهداية خطوة تخطوها أنت ثم يغيرك الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأقوم